وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في الفروع التي رتبت على الخلاف الوقت الاختصاصي او المشترك ومن تلك الفروع ما اذا بقي مقدار ثلاث ركعات في حال السفر فإذا بقي على المكلف عن نصف الليل مقدار ثلاث ركعات فإن صرف الوقت في صلاة المغرب اصبحت العشاء خارج الوقت وان صرف الوقت في صلاه العشاء بان صلى ركعتين لكون العشاء المطلوب بها قصران لا تمامان فانه لا يدرك من المغرب على القول بالوقت المشتراك الا ركعه وعلى القول بالوقت الاختصاصي لا يدرك شيئا لان هذه الركعه خارج عن وقت المغرب فأفاد سيد العرواه قدس سروه وسيدنا الخوئي قدس سروه بان الوظيفه تقديم العشاء وذكرنا ان لذلك ادله ما استدل به السيد الإمام قدس سره وسبق البحث فيه والدليل الثاني ما استدل به السيد الخوئي بناء على القول بالاختصاص أي بناء على أن آخر الوقت بمقدار ركعتين خاص بالعشاء فأفاد هنا قدس سره أنه قد يقال إن تقديم العشاء على المغربي بلا مرجح فكما أنه لو صلى المغرب اصبحت العشاء خارج الوقت كذلك لو صلى ركعتين العشاء فعلى القول باختصاص آخر الوقت بالعشاء أصبحت المغرب خارج الوقت فلا مرجح لإحداهما على الأخرى قد يقال ذلك فأجاب بل الصحيح أن التقديم بمرجح والسر في ذلك أننا إذا قدمنا العشاء فقد أحرزنا فريضة في وقتها الأولي قطعا لأن هذا هو وقت العشاء بينما اذا قدمنا المغرب فليس له من المغرب الا فليس له من وقت المغرب الا مقدار ركعه والا فركعتان فمقدار ركعتين هو للعشاء فاذا قدمنا المغرب فقد ضيعنا الوقت الأولي لصلاة العشاء وتحفظنا على الوقت التنزيلي لصلاة المغرب لأن وقتها الأولي لم ندرك منه إلا ركعه ونتيجة ذلك أنه دار الأمر بين وقت أولي للفريضة وهو ما لو قدمنا العشاء ووقت تنزيلي لفريضة أخرى وهو ما لو قدمنا المغرب ومن الواضح أنه لو خوطب الإنسان بفريضتين وكان يستطيع أن يأتي بإحداهما في وقتها الأولي، والأخرى لن يقدر على اتيانها في وقتها الأولي، فلا محله مقتضى مرتكزات الفقهية. أن التي تقدم هي الفريضة التي يمكن التحفظ على وقتها الاولي وهو العشاء في المقام ولعل مقصوده قدس سره أن الملاكة في تقديم أحد المتزاحمين على الآخر هو الأهمية إما علما أو احتمالا لذلك يكفي في تقديم أحد المتزاحمين أن الآخر أنه مما يحتمل أهميته وإن لم نحرز أهميته فإذا دار الأمر مثلا بين إنقاذ نفسي ذميين أو إنقاذ نفسي مؤمنين فهما إما متساويان أو أن, نفس أو أن نفس المؤمن أهم فحيث إن نفس المؤمن مما يحتمل أهميته فهو كاف في مقام ترجيحه عند التزاحم كذلك في المقام فإن هناك تزاحما بين تقديم المغرب أو تقديم العشاء وهما إما قلوا ياي متساويان في الأهمية أو أن العشاء لأننا سندركها فيه وقتها الأول جنو أهم فحيث يحتمل اهميه العشاء في البين كانت شنو كانت متعينه في مقام التزاحم هذا هو الوجه الذي طرحه بناء على القول بالاختصاص نعم. مرجحك في هذا القول المغرب مرجح وهو, وهو إحراز الترتيب يقول أنه يقول بناء على الوقت الاختصاصي ما في ترتيب من يرى منتو الفارضين القول بالاختصاص مو القول بالاشتراك من يرى القول بالاختصاص لا يرى الترتيب بعد يقول بأن هذا الوقت خاص بالعصر يسقط الترتيب آخر آخر دقيقة. ممتاز فبمقدار ركعتين من آخر الوقت لا ترتيب فكيف نقدم المغرب فيها بمقدار ركعتين المغرب قضاء بمقدار ركعتين المغرب قضاء فكيف نقول بالترتيب فيها أصحاب القول المختص من لوازم مبناهم أنه لا ترتيب بعد خلاص يسقط الترتيب لا ترتيب في أول الوقت بمقدار أربع ركعات ولا ترتيب في آخر الوقت بمقدار أربع ركعات إنما يقال بالترتيب في الوقت المشترك لا في الوقت المختص فرجعت المزاحة في مقدار شنو؟ محسن الوجه الثاني او الوجه الثالث عفوا بحسب الترتيب لاثبات تقديم العشاء على المغرب ما ذكره سيدنا بناء على القول بالاشتراك وهو ان اخر الوقت بمقدار ثلاث ركعات وقت مشترك بين المغرب والعشاء وإنما الشارع قدم العشاء تعبدا عند التزاحوم وإلا فلو صلى المغرب في هذا الوقت ناسيا للعشاء كان شنو صحيحة ووقعت أداء فبناء على القول بالاشتراك ما هو الوجه في تقديم العشاء قال صفحة مائتين وخمسة عشر من جزء أحد عشر لا شبهة أن المغرب في مفروض المسألة أداء يعني المغرب لو وقعت ستقع شنو أداء لأن الوقت شنو مشترك غاية الأمر أن الأمر يدور بين تقديمها وإيقاع العشاء مو العشاء العشاء العشاء وإيقاع العشاء بتمامها خارج الوقت رعاية بالترتيب وبين تقديم العشاء رعاية للوقت فكأن المسألة دائرة بين ترتيب والوقت فمقتضى الترتيب تقديم المغرب ومقتضى الوقت تقديم العشاء لأن لا تقع العشاء قضاء ولا ينبغي التأمل في ترجيح الثاني يعني شنو الوقت قدمت العشاء حافظت على صلاة في وقتها انقدمت المغرب حافظت على الترتيب ولا ينبغي التأمل في ترجيح الوقت لنكات ثلاث طرحها الاولى لوضوح حكومة دليل الوقت على ادله الاجزاء والشرائط ومنها الترتيب وبيان ذلك ان عندنا دليلين دليلا يقول صل العشاء بعد المغرب وصل العصر بعد الظهر هذا دليل متعلق بالصلاة بما لها من أجزاء وشرائط ومنها الترتيب وعندنا دليل آخر يقول وليكن ذلك في الوقت لا خارج الوقت فالدليل الثاني مضيق للأول وهو أن المامور به الصلاة الجامعة للشرائط في الوقت لا مطلقا فلست مامورا بالصلاة المرتبة مطلقا بل الصلاة المرتبة في الوقت فحيث إن التحفظ على الترتيب يستلزم تجويز ترك العشاء في الوقت تحفظ على الترتيب العشاء تطلع المساوق لسقوطها يعني لا أمر بها الآن وهي لا تسقط بحال فلا جرم يتعين تقديمها بمقتضى حكومه دليل الوقت على دليل بل شرطيه الترتيب ولكن قد يقال هما في عرض واحد فكما ان الترتيب من شرائط صحه الصلاه فان الوقت ايضا من شرائط صحة الصلاة أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فأي موجب لحكومة أحدهما على الآخر وبينهما عموم من وجه فقد تقع الصلاة المرتبة خارج الوقت فقد تقع الصلاه المؤقته من دون ترتيبين وكلاهما شرط في صحه الصلاه فباي وجه يدعى حكومه دليل الوقت على ادله اعتبار الترتيب لا تعادش علاقتنا بلا تعاد علاقتنا بالله تعاد لا تعاد الوقت من مما يعاد مو مما لا تعاد إلا خمسة الوقت فيصير حاكم على شنو ليش شنو الوجه شاهد خصوصية, الوقت شايفت خصوصية وجه الحكومة أنه هو ما في عرض واحد هذا شرط هذا شرط ليش هذا حاكم على هذا؟ بعد ما جاء أدلة الأجزاء والشراء. خوف من الأجزاء والشراء دليل الوقت لولا حينما جاءت أدلة الأجزاء والشرط منها دليل الوقت لولا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إن الصلاة كانت مو من أدلة الوقت مو في عرض دليل الترتيب. ذاك لا تعاد ناظر لمقام الامتثال، مو ناظر لمقام الجعل. نحن نتكلم في مقام الجعل عندما يقال هذا حاكم على هذا. عندنا دليلان في مرحلة الجعل. اي منهما مضيق للآخر؟ عندنا دليل يدل على الترتيب. عندنا دليل يدل على لا. كلام ما في عرض واحد. ما لا تعاد ذا ناظر لمقام الإخلال، لمقام الامتثال. نعم. شرط للصلاة لا لا شرط للواجب لا. لا الوقت شرط للواجب كما هو شرط للوجوب الوقت شرط للواجب هذا لا يوجب تقديمه الدعوة الحكومة أنت ما قاعد تتقدم بالأهمية قاعدين نتكلم في تقديم بالحكومة مو التقديم بالأهمية قاعدين نقول أن دليل الوقت حاكم ما هو سر الحكومة مو أن الوقت أهم حتى نقول كونه أهم لأنه شرط في الواجب والوجوب وذاك فقط شرط في الواجب هذاك يتكلم عن هذا اللي تفضلوا يتكلم عن الأهمية ما يثبت لنا الحكومة أنا قاعدين نتكلم لماذا دليل الوقت حاكم على دليل الترتيب ليش تعتبروا دليل الوقت هو الناظر وليس دليل الترتيب هو النظر الحكومة هي النظر بعيد حكومة دليل على آخر بمعنى نظر أحدهما للآخر بالتوسعة أو التضييق ما هو الوجه في نظر دليل الوقت لدليل الترتيب دون العكس ولم لا يكونان في عرض واحد لا نظر لأحدهما للآخر بعدين جاب نقطه ثانيه قال اضف الى ذلك ان الوقت ركن نجل الأهمية الاهميه الان جاوز عن الحكومه جلى ان الى الاهميه اضف الى ذلك ان الوقت ركن تعاد من اجله الصلاه فلا يقاومه مثل الترتيب الذي لا تعاد من اجله الصلاه لو اخل به المكلف نسيانين او سهوان الى اخره زين فالسيد قدس سره في هذا الوجه او النقطة الثانيه اعتبر المقام من باب التزاحم حصل تزاحم بين تقديم المغرب أو تقديم العشاء نقدمنا المغرب حافظنا على شرطية الترتيب نقدمنا العشاء حافظنا على شرطية الوقت حيث إن الوقت ركن فهو أهم من الترتيب فيقدم على شرطية الترتيب من باب تقديم الأهم لكنه في صفحه مائتين وثلاثة عندما تعرض إلى ما إذا مضى مقدار أربع ركعات من أول الوقت ثم جن المكلف بعد أن مضى مقدار أربع ركعات جن المكلف فهل يجب عليه قضاء الظهر أم يجب عليه قضاء العاصر أم أنه مخير؟ فقال قد يقال بالتخير نتيجة المزاحمة يعني أن المكلف في أول الوقت بمقدار أربع ركعات وقع تزاحم بين الظهر وبين العاصر وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر فهو مخير. يرد عليه صفحات 213. وأما حديث المزاحمه المبني, على المبني عليه التخير فمرفوض. بأن مورد التزاحم ما اذا كان هناك عملان صحيحان كل منهما مقدور للمكلف في نفسه غير انه عاجز عن الجمع بينهما كما لو دار الامر بين صلاه الايات وبين صلاه الفريضه في ضيق الوقت كل منهما عمل صحيح في نفسه غير ان المكلف عاجز عن الجمع بين ان يصلي الايات وان يصلي صلاه العصر في ضيق الوقت وليس المقام كذلك يعني مقدار اربع ركعات من اول الصلاه مو الشكل لماذا بداهته ان صلاه العصر مقيده بالوقوع بعد الظهر رعايه للترتيب ولا عكس اذ لا يشترط في صحه الظهر التعقيب بالعصر فاحداهما مطلقه وهي الظهر والاخرى مقيده وهي العصر والمكلف ليس عاجزا عن الاولى بل هو عاجز عن الثانيه لانه لا يستطيع ان يصلي العصر في مقدار اربع ركعات اذ لا يمكن ان يصليها الا إلا مسبوقه بالظهر فلا جرم يتعين صرف الوقت في الظهر تاتي في المقام ونقول وفي المقام إذا بقي للمكلف عن نصف الليل مقداره ثلاث ركعات فهل هناك تزاحم بين عملين صحيحين في أنفسهما كي يقال بأن نرجح إحداهما بالوقت على الأخرى بالترتيب أم دائر بين عملين لا يصح أحدهما منه ألا وهو صلاة العشاء لأنه لا يمكن أن يأتي بالعشاء في هذا الوقت مسبوقة بالمغرب فالدوران بين صلاتين إحداهما مطلقة وهي المغرب وأخرى مقيدة وهي العشاء بسبق المغرب وهو عاجز عن الثانية فلا جرمه هذه لا جرمه بعد هذه تعلمنا فلا جرمه يتعين تقديم المغرب فماذا تقولون في الجمع بين كلامي بين صفحة مائتين وثلاثة عشر وبين صفحة مائتين وخمسة عشر يعني مو خمسة عشر يعني ستة عشر, عشر. ستة عشر نعم نعم بعد ما جاء محرم شيخ نشبيب صوتك من الحين صوتك استخدم زيت الزيتون نعم العسل الملكي زين نعم لا لا هذا الو... ها النكات الثلاث يعني بل بناء على القلب الاشتراك نعم اذا كانت على الاشتراك الوقت مشترك بين المغرب والعشاء قدم المغرب فقد حافظ على الترتيب وعلى الوقت ولكن لو قدم العشاء اذا قدم المغرب فقد ضيع وقت العشاء قد... لكن حافظ على الترتيب حافظ على الترتيب بس ما حافظ على الوقت لانه ضيع وقت العشاء مشترك هذا معنى معنى الوقت المشترك أنه لو أوقع أحدهما لكان صحيحان مو معنى أن الوقت المشترك يعني واسع يشملهم معا لا لو قدم المغرب لقد ضيع وقت العشاء ولو قدم العشاء لقد ضيع الترتيب هذا هو هذا كلامه ولهذا يقول المحافظة بين الوقت لفريضة والترتيب لفريضه اخرى مو في نفس الصلاه ولا ما يصير تزاحم يصير تعارض بين المحافظه على مغرب مع الترتيب او العشاء مع الوقت هذا هو كلامي اذا قدم العشاء ضيع وقت المغرب لانه دليل ان ادرك لا يوجد لكنها ما يخالف لكنها شنو في الوقت وليست خارج الوقت المغرب المغرب لكن المغرب داخل الوقت مو خارج الوقت يعني أدرك منها ركعة فحينئذ لا يقال ضيع الوقت بخلاف المغرب أصلا لا تبقي للعشاء وقتان وبعبارة أخرى مثل ما قلنا للشيخ تزاحم كله في مقدار ركعة هالركعة دي يا تحافظ على الترتيب فتخليها للمغرب يا تحافظ على العشاء يا تحافظ على الوقت فتخليها للعشاء والسر والسر في ذلك اقول اذا قدمت المغرب راحت العشاء صارت برا. أتوى. ولو قدمنا العشاء آه. آه. فضيعتم الترتيب <صفيق> ضيعت الترتيب <وأيضاً> وقت ما ضيعتم الوقت <صفيق> لان ما ضيعتم الوقت لانكم ادركتم ركعه منها في الوقت وقت ليس وقت اضراري نوخته اولي بعد الاختياري لان بقدرت هو وقت اختياري للمغرب والترتيب بخلاف اذا قدمنا إذا فقد ضيعنا فقط وقت كلامه مشكل من جهة معارضته لما ذكره صفحة مائتين وثلاثة عشر النقطة الثالثة وهي المهمة والتي كان ينبغي ذكرها من الأول وريحنا أن يقال إن دليل اعتبار الترتيب قاصر هو من قاع قاصر إن دليل اعتبار الترتيب قاصر عن الشمول لمثل المقام فإن قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ناظرون هذا إلى اعتبار الترتيب في الوقت اي ان المنساق من هذا الدليل اعتبار الترتيب في الوقت المشترك بحيث يمكن التحفظ على كلتا الصلاتين فبمجرد ان لا يكون الوقت مستوعبا لهما شنو شنو تسقط شرطيه الترتيب فلا يشمل ما لو استلزمت رعايته فوات الوقت فإذا كان دليل شرطية الترتيب من الأول يا مولانا قاصرا شعر قلت من أول في الفروع السابقه مريحتنا وحينئذ مقتضى ذلك شنهو zijn echter hem dan ذا de leer, schort je het, het رفعنا يدنا عن شرط الوقت بالنسبه الى العشاء. ما اذا قدم العشاء فعلنا اذا عن شرطيه الترتيب هذا الثاني حاصل انه رفعنا يدنا فرض اننا شرطيه الترتيب لا نخل هنا بشرطيه الترتيب حتى لا لا ما نريد احنا شرطيه الترتيب بالتالي خلاص توصل ما لا ما نريد شرطيه الترتيب خلوا شرطيه الترتيب ست. الان بين عشاء بين مغربين تخرج العشاء بين عشاء تخرج المغرب ليش يعني المركز المغرب هو الترتيب الان نقول لا مرجح للمغرب ما في مرجح فما هو المرجح للعشاء كل منهما يضيع الاخر طلع الثاني تمام الوقت في تمام الوقت لا مو الوقت الاختصاصي بناء على الوقت المشترك نتكلم ما عندنا وقت, وقت اختصاص ركعتين تمام الصلاة في داخل الوقت قصفو تمام الصلاة في داخل الوقت. وإذا جبت المغرب كلها بتصير داخل الوقت لا إذا إذا قدمت المغرب فتضيع إشارة حد وإذا قدمت العشاء المغرب هم بتصير ركعتين خارج الوقت متمام تبقى واحدة وقاعدة لا وقاعدة من أدرك يقول لا تشمل المقام هو يصرح يقول وحديث من أدرك لا يشمل المقام لأنه لا يشمل التعجيز اختياري لأنه باختياره أن يأتي بالمغرب داخل الوقت فما دام باختياره أن يأتي بالمغرب داخل الوقت فلا يشمله حديث من أدرك فأي فرق بينهما هذا شيخ شيخ حسن قال لك وين أول قال لك ان قدمنا الان احنا بنقول الترتيب سقط راح ما في مرجح للمغرب زين لكن ان قدمنا المغرب فوتنا وقت العشاء ان قدمنا العشاء ايضا فوتنا ركعتين من المغرب جعلناهما خارج الوقت وحديث من ادرك لا يشمل المقام لانه لا يشمل فرض التعجيز الاختياري فماذا نصنع لا من الاختياري. تأجيل الاختياري لكان إذا كان ركعة واحدة. هاي أم سئتي البعض يعني إذا قمنا إلى ثلاث ركعات آخر ركعتين للعشاء اللي بسبب المزاجمة. يبقى ركعة هي ركعة الاشتراكية. توجب أن يشمل داخل لا داخل لا داخل يشمله داخل. واحد. أنك ب... بإمكانك أن تأتي بالمغرب. حديث من أدركنا من اليوم السابق. إنما يأتي إذا كنت على كل حال ستدرك ركعة في الوقت. هذا هنا تأتي حديث من أدرك حديث من أدرك إنما يأتي لو كنت ستدرك ركعة في الوقت على كل حال مثل ما إذا بقي مقدار خمس ركعات فهنا تقول إذا بقي مقدار خمس ركعات قطعا ركعة سأحرجها في الوقت قدمت الظهر أو قدمت العصة أدرك ركعة من الوقت. هنا يقال بما أنك ستدرك ركعة في الوقت على كل حال قدمت هذا أو هذا لا يقال بأنك عجزت نفسك اختيارا على كل حال ستدرك فتشملك فيشملك حديث من أدرك أما إذا كنت لن تدرك ركعة في الوقت على أحد الفرضين فليس هذا موضوعا لحديث من أدرك إذن فما هو المرجح من جهة ترتيب ما يشمل حتى يكون مرجحا للمغرب من جهه الوقت حيثيه مشتركه ان قدمت العشاء فات وقت المغرب ان قدمت المغرب فات وقت العشاء فاي مرجح لاحدهما على الاخر وقد قلنا فيما مضى ان صحيح الحلبي الذي دل قلو ياي على تقديم على تقديم الثانية على الأولى عند التزاحم لا يحرز شموله للعشاء لاحتمال اختصاصه بالظهر والعاصر فما العمل أمس قلنا هذه فما العمل قلنا أكو مشكلة ترتيب تهن سقطت نفس لو ولن سقط نقصد إن لتقديم صاحبة الوقت ما هي صاحبة وقت الوقت مشترك يا شيخ انا دعوة سيد الخوي إن الوقت مشترك مو مختص سيدنا من يا بقى. الله بقى مو ممكن هو صياغه السيد الخوي بعد شنو؟ حيث أننا نضاقي ثلاث ركعات هي ركعتين أخر محددين ركعاتين للعشاء ركعات ركعة ما دام في ركعات ولو على أحد التقادير قد يصيرها أن تكون موضوعاً هذه الركعات لا محالة ليست واجب استقلالا بل هي واجبة ضمنا فهي إما ضمن العشاء وإما ضمن المغرب فإن كانت ضمن العشاء كانت في الوقت وإن كانت ضمن المغرب فليست في الوقت دام في واحدة ما فلماذا فلماذا لم يقلبه في الفرض السابق وهو ما اذا ادرك مقدار اربع ركعات ركعه ركع على احد التقديرين تبقى ركعه اذا اربع ركعات خمس واضح ديك ركعه من أحد الفرضين كلامنا إذا بقي مقدار أربع ركعات عن نصف الليل، إش قلته؟ إما أن يصلي العشاء طير المغرب، إما أن يصلي المغرب فيدرك ركعتا من العشاء، إش قال السيد خوي؟ إيه إيه، إش قال السيد خوي؟ قال لا يجري حديث، رام ليس صحيح، ليس صح. اخر اربع ركعات مخصصه ركعتين ماكو اختصاص بناء على القول بالاشتراك انا اتكلم بناء على القول بالاشتراك اتكلم حتى قام لا ماء لو كانت مختصة لو كان مخصصه العشاء لو كانت, البحث. لو كانت البحث. خلاص عندنا دليل يعين العشاء هنا كلامنا في فرض أن لا دليل على تقديم العشاء ليش ترجعوا إلى أص أصول كأنها مسلمة بحثنا الآن بناء على أن دليل الترتيب ساقط بعد لا تجيبوه وبناء على أن ما دل على تقديم العشاء عند التزاحم لا وجود له ما عندنا إلا صحيح الحلبي ويحتمل اختصاصه بالضر بناء على هذين شي تقولوا <تصفيق> بناء على هذين ماذا تقولون إن قدمتم المغرب صارت العشاء آخر الوقت خارج الوقت إن قدمتم العشاء ركعتين من المغرب خارج ما هو المرجح حتى على هو اخر ركعتين ببركه الادله رجع ببركه الادله قلنا لا دليل على تقديم العشاء ليش ارجع مره اخرى اقول ببركه الادله يا سبحان الله من ادرك لا تشمل التعجيز الاختياري وأنا باختياري انا بالمغرب تماما في داخل الوقت نرجع الى نفس المطلب بناء على أنه لا دليل على تقديم العشاء. لا تجيبوا بعت. ترجعوا يقولوا الأدلة. بناء على أن دليل الترتيب ساقط. فأنتوم وحديث من أدري. حديث من أدري يقول لاشمل التعجيز الاختيار. ما دام بإمكانك أن تأتي بالمغرب داخل الوقت. دليل ترتيب ما بس بعند السرد. ما سبق يعني ما العشاء. رجع للعشاء. كيف تكون للعشاء لو لا دليل تقديم العشاء؟ والمفروض أنه لا يوجد هذا الدليل. هذا غريب ترجعوا الصر على نفس ما هو الدعوة لا يوجد دليل على تقديم العشاء في آخر الوقت نحن والأمر بالمغرب والعشاء شنو الوج هذه المشكلة دليل, تركيب دليل شنو دليل تركيب تخصيص. تخصيص شنو تخصيص العشاء تخصيص العشاء بايش خب صار. فصارت عشاء أوسع مو تخصيص صار لا يعتبر سبقها بالمغرب صار امرها اوسع مو مخصصه فاذن بالنتيجه بناءا ويناقش ما ذكره اخيرا بان لازمه التخيير بين الفريضتين حيث لا مرجح لاحدهما على الاخر هذا كله في وجه تقديم العشاء على المغرب وياتي الكلام في بقيه المساله